ثم قال والسقف المرفوع السقف المرفوع السماء قال الله والقرآن يفسر بعضه بعضا وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلا ريب أن السقف المرفوع هو السماء والعرب تسمي كل ما على وارتفع سماء قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان وأرضك كل مكرمة بنتها بني تيم وأنت لها سماء فيطلق على المعنويات ويطلق على المحسوسات. وعبد الله بن جدعان رجل عاش في الجاهلية كان كريما جدا كان يصنع الجيفان فيجعل بعضها ما يأكل منه الجارس وبعضها ما يأكل منه الماشي وبعضها ما يأكل منه الراكب ويذبح في كل عام يوم عرف ألف بعير يطعم الناس. وقد سألت عاشت رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عنه أي عن عبد الله بن جدعان ينفعه عمله هذا قال لا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فكان الناس يمدحونه ممن مدحه أمية بن أبي صلت في قوله وعرضك كل مكرمة بنتها بني تيم وأنت لها سماء وهذا في تفسيرنا لقول الله جل وعلا والسقف مرفوع وقلنا إن السماء لها أبواب وهذه الأبواب تفتح كما قال الله جل وعلا عن أهل النار لا تفتح لهم أبواب السماء فمفهومه أن أهل الجنة تفتح لهم أبواب السماء وبعض أهل العلم يقول إنه لا أحد إلا وله باب في السماء تصعد يصعد من خلاله ويعرج عمله وينزل من خلاله رزقه فإذا مات ابن آدم أغلق هذا الباب لأنه لا رزق ينزل ولا عمل صالح يعرج لوفاة العبد، فإذا كان هذا العبد صالحا بك عليه منزله في السماء، وإن لم يكن هذا العبد صالحا لا يجد أحد يبكي عليه. قال الله جل وعلا عن فرعون وآله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ وهذا إن صح من أعظم ما يبعث في القلوب. الرغبة في رحمة علام الغيوب جل جلاله وأن يفر الإنسان بعمله إلى الله كما أن هذه السماء جعل الله جل وعلا فيها الرزق قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون وجعل الله جل وعلا فيها الشمس والقمر نورا وضياء كما أخبر ربنا في غير ما آية من كلامه العظيم والمقصود أن الله أقسم بها قال وَاسْتَقْفِي الْمَرْحِبِ